لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله مالنا رب سوا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي الأعصى ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فطله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضاه, فارتجي دوما رضاه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله مَا لَنَا ربٌ سيواه ربنا الأيُّ الرقيب يقبل الأبد المنيب فهو رهمانٌ مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعائي ومن دعان ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا